Allahumma hdinā fī man haday, wa 'āfinā man على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والفضايا ونتوب إليك اللهم أعزل الإسلام والمسلمين، وأدى الشك والمشكين، وتنفي الأعدادين، وأحب الإسلام You guys are